وفريج الهموم ومذهب الأحزاء والكربات والغموم الحمد لله ما خفق قلب بهم ومفترث غم بعد غم والحمد لله كلما سالت لحبك العبارات والحمد لله كلما غفرت بعفوك الخطيئات. اللهم لك الحمد مع نبضات العروب ورجفات الجفون ولفتات العيون أطفت علينا قلوب الآباء ونحن صرار ووليت علينا نعمك مدرار وجهلنا فما عنجلتنا مرار فلك الحمد إذ من بإنخض استغفار ولك الحمد فارزقنا الجنة واحجب عنا بعفوك النار اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مع ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما حي الله هذه الوجوه النيرة المتوضئة الطاهرة فالبشر قد ملأ الوجوه نظارة فتكاد من فرض النظارة تبدره وأني وإني ونحب لأشهد الله الذي رفع السماء عمد وأرسل أرض على ما جمد جمت أنني أحبهم في الله وأنني أسعر بتلك الحلاوة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم أن سرعوا أن يجد حلاوة الإيمان فليحب الموء لا يحبه إلا لله أيها الحب بالحب قامت السماوات والأرض وبالحب يحن الجبل على الوادي وبالحب يحن الغصن على الشجر وبالحب نلتقي في هذه الليلة لنسعد بحبيب القلوب لنسعد بالله جل جلاله نعيش أيها الحبة لنسعد ونغنم التقينا في هذه الليلة لنرجو رحمة الله اجتمعنا في هذه اللحظات نرجو الله جل جلاله أن يرزقنا حبه وأن يعمر قلوبنا بحبه فإنها القلوب التي في الصدور التي لم تخلق إلا لحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وأنتم أيها الأحبة تعلمون أن محركات القلوب إلى الله جل جلاله ثلاثة الحب والخوف والرجاء ومحبة الله جل جلاله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أساس في عقيدة في كل مسلم. ويجب على المسلم أيها الحب أن يكون الله جل جلاله ورسوله أحب إليه من ولده وأهله ونفسه ومن الدنيا كلها وما فيها ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وأنتم تعلمون أيها لحبة أن المحبة الصادقة لا تكون إلا باتباعي صلى الله عليه وسلم لا يكفي أن تقول أنني أحب الله ثم تخالف منهج محمد صلى الله عليه وسلم أليس الله جل جلاله يقول قل إن كنتم تحبون الله إذن المحبة الصادقة ولا حبة لا تكون إلا بالاتباع صلى الله عليه وسلم الاتباع الكامل والاعتصام بالكتاب والسنة وليس حب الله دعوة فحب الله يحتاج إلى بذل وتفاهن وتوحية فليس حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم كلاما أو شعارات أو لوحات أو تغريدات إنما حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم سلوك ينهز المسلم في كل الظروف والأحوال فيحب الله جل جلاله لأنه الله معروف بالمعروف يحب الله جل جلاله ويسعد بالله ويعلم أنه لن يحب بمعية الله إلا إذا أحب الله فيحبه الله جل جلاله الله يقول يحبهم ويحبونه يحبهم جل جلاله فإذا أحبهم أحبهم مباشرة وإيم الله ولحب أننا لن نغلم ولن تنت معاناتنا إلا بحب الله جل جلاله حبه الذي يقربنا إليه حبه الذي يسعدنا بطاعته وبالأنس بقربه حبنا الذي يدفعنا إلى أن نكون قريبين من الله جل جلاله ولهذا أولياء الله الذين أحبوا الله وآمنوا بالله واتقوا, واتقوا الله جل جلاله قال الله عنهم ألا إنا التي لا يقبل غيرها ولا يحب إلا أهلها ولا يثيب إلا عرمها إذا أردت فدحا قريبا وتسيرا وسكينة وهدوءا واطمئنانا وطم... فعليك بتقوى الله جل جلاله لو لم يكن من تقوى الله إلا أن الله يحب المتقين لكذا عليهس الله جل جلاله يقول إن الله يحب المتقين يحب أيها المتقي، الذي تتقيه في الخلوات والجلوات فتتتقيه حبا وخوفا ورجاء ما عندك، تتقيه ترجو رحمته تتقيه تخاف عقابه تتقيه ترجو أن يكابئك بهذه التقوى التي نهايتها كما قال الله جل جلاله تلك الجنة تلك الجنة التي نورها أبدا بل المتقي يحب الله حب يليق بقلوب المحبين وإن أجمل قصة حب عرفتها قلوب المحبين يحب الله جل جلال حب الله الأنس بالله إذا استأنس الناس بالناس أنت تستأنس بالله لأنك تحب قربه. إذا استغن الناس بالناس أنت تستغني بالله لأنك تحبه لأنه غني حميد إذا فرح الناس بالدنيا أنت تفرح بالله أنت تفرح بالله الذي لا يدوم غيره وتحبه وتعلم أنه معك في كل الظروف والأحوال فتحبه جل جلاله والله جل جلاله قال عن المؤمنين والذين آمنوا والذين آمنوا وشدوا حب لله ذكر الله جل جلاله هذه الآية قال في مطلعها ومن شد حب لله اكتب هذه الآية في قلبك اكتبها في أعماق أعماقك واعلم أن كل حب دون حب الله عذاب وخزي معار عيالا بالله لا تبالغ في حب أحد إلا حب الله أحبب حبيبك هونما عسى أن يكون بغيظك يضع فالمؤمنون يحبه يسعى جاهدا ويبالغ في حب الله جل جلاله، ولهذا هو يحب الله لأن الله قال عن نفسه إنني عن الله فيحبه. جلاله حينما عرف نفسه العلي قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ويأخم الصلاة لذكري يحب الله لأنه يعلم أن الله جل جلاله قال يسأله من في السماء كل يوم كل يوم هو في شهد كل يوم هو في شهد يغفر ذنبا يسجر يشفي مريضا يعطي محروما ينصر مغلوما يقسم ظالما إنه الله جل جلاله يحب الله جل جلاله لأن الله عند لهم الغيب قال الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر جل جلاله لأن الله مستوى على عرشه الرحمن الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت الثراء وإن تجهر بالقول يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو ذهو الأسماء الحسنى المؤمن يحب الله جل جلاله ويسعد ويفرح بهذا الحب لأن الله جل جلاله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين فهو يحسن ويجدد علاقته بربه فكل لحظة يعود إلى الله من جديد ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتهم نفسه ويقول بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم والله إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر لا الله في اليوم مئة مرة فالله جل جلاله يحب هؤلاء التوابين الذين يعودون إظام جديد فأنا أحبك يا ربي ولسان حالي يا رب لست بريء فأعتذر ولست قوي فأنتصر لكني مذنب فاقفل ذنبي وقبل توبتي إن ساعات الاعتراف التي يحبها الله جل جلاله ويحب تلك الانكسارة وذاك الأنين والإنجراه على عتبة بابه الله جل جلاله يريد أن يخفف عنك فتحبه ويريد أن يتوب عليك فتحبه وقد منح لك الفرصة لتعود إليه بل أوعدك بالحياة الطيبة فتحبه ولماذا لا أحبه جل جلاله وهو يقول ونستغفر ربكم ثم توبوا إليه يمدعكم متاع الحسناء المؤمن يحب الله جل جلاله لأنه لا حركة ولا شقون ولا نفع ولا ضر إلا بإذنه سبحانه وتعالى ولهذا يحب نحن نحب الله والذي يحب الله جل جلاله يجب أن يكون على مراد الله يحب الله ويعلم يقينا أن الله قد أحاط بكل شيء علمه يحب الله ويعلم يقينا أن الله على كل شيء قدير قادر على أن يغيثك قادر على أن يعطيك شغلك قادر على أن يبدد أشجالك قادر على أن يسكن وجيف قلبك قادر على أن يسير أحزانك ومعاناتك فيحب الله جل جلاله والذين آمنوا أشد حبا لله المؤمنين والحبة يحب الله لأن الله جل جلاله حبيب التائبين وسرور العابدين يحب الله جل جلاله لأن الله يرحم إذا استرحم ويقبض إذا استغفر سبحانه وتعالى ويعطي إذا سغل لأن الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأقدر من كل شيء بصير بعباده سميع لأصواتهم وأناتهم عليم بمعاناتهم وشرائرهم وجوارحهم أيها الأحبة إنها ساعة يقف الإنسان فيها مع ربه ويخلو بمحبوبه ويتذكر ويتذكر أن كل لذة دون الجنة ثانية وأن كل عذاب دون النار عابية فيحب الله ولا يعصيه ويحب الله ويتلمس رضا ويحب الله ويطيع الله في كل أحد وإن كان الناس قد عصوا الله فيه فهو يطيع الله فيهم لأنه محسن لأن الله يحب المحسنين والإحسان أيها الحبة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وأنتم تعلمون أن الإجزاء ذن يصل إلى أعلى مراتب الدين وهو الإحسان إلا أنه يحب الله جل جلاله والذين آمنوا أشد حبا لله فإذا عاش بأعلى مراتب الدين أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فهو لا يخاف أحدا ولا يهاب أحدا إلا الله جل جلاله ويحب الله جل جلاله المحسنين يحسنون إلى الناس يقضون حوائجهم يسعدونهم يصنعون السعادة في حياتهم المحسن يحبه الله كن أيها الحبيب محسنا لتنال محبة الله فإذا أحبك الله قال صلى الله عليه وسلم في الحديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرف وما تقرب إلي بشيء وما تقرب الي عبدي بشيء احب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى احبه ثم قال رب ماذا لو احبك الله قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال الله فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع بك وبصره الذي يبصر به ويده التي يبجخ بها ورجله التي يمشي عليها وبعدين يا ربي في ثمارات المحبة ولئن سألني لأعطينه ولئن استعالني لأعيبنه هنيئا لك حبك لله وحب الله لك أنت على فارق كل المعانا أنت على موعد مع الله إلى أن يقضي الله حوائجك لكن والذين آمنوا أشد حب لله والله لا أنسى قصة شاب غلط في ظلمات المعاصي والشهوات التي تقطع جسر المحبة بينك وبين الله سبحانه وتعالى فقضلوه والله لو كان الله حاضراً في قلبك لو كنت تحب الله ما عصيت الإنسان الآن لو أنه يحب يحب شخص ويجل ويقدره والله يتلمس الله بل يتنقى أطائب الكلام معه ويحترم مشاعره ويحترم ما بينه وبينه ولا يريد أحد أن يؤذيه فضل على أن يؤذيه هو فكيف بالله وتعالى الله وإلى الله المثل الآلة أنت أنت الله جل جددنا حينما خلقك, خلقك ليسعدك فأنت تعلم أن أسعد إنسان في هذه الدنيا من سلم قلبه إلى الله والذي يسلم قلبه إلى الله يقينا هو يسير ويطير إلى الله بهذه المحبة فيسعد بهذه المحبة ويسعد الله بها والناس عدى إنسان من وجه وجهه إلى الله لأنك إذا طلبت من الناس أن يساعدوك أو يغيثوك أو يقفون معك اعلم في تلك اللحظات أنهم هم, هم لا يملكون لأنفسهم لا نفعا ولا ضررا ولا موتا ولا حياة ولا ركت. فتسلفت إلى الله، إلى حبيب القلوب، إلى غاض الحاجات، إلى مجيب الدعوات، إلى مغيث اللهب، إلى من قال وإذا سألك عبادي عن والله جل جلاله ومن الناس من يتخذوا من دون الله أندادا يحبون أنك وحب الله أما قلوب المؤمنين فهم لا يقبلون إلا الله جل جلاله ولا يسمحون لأحدهم أن يبقى في قلوبهم إلا الله جل جلاله لأنها القلوب التي يغار الله عليها الله يغار على قلبك فلا تضع في قلبك إلا ما يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى وإذا بدي تستغلق وتتعمق بهذا الحب الذي لا يحبه الله ستعيس ذلاً وهواناً وعذاباً وخزياً وعهر وحينما قال الله جل جلاله في ختامه هذه الآية التي نقر فيها وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ مَقَرَى وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, إذ يرون ظلموا فلم يحبوا الله جل جلاله ظلموا فأحب من هو دونه وهذا ظلم ليس من العدل أن تبالغ في حب أحد إلا الله لأنه المستحق لهذا الحب سبحانه وتعالى. فقال الله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذا بدئت تصرف هذا الحب لغير الله. لا تسأل عن تلك المعاناة وذاك الذل وذاك العذاب الذي يباشر قلبك واسألوا من غرقوا في الشهوات وحب الشهوات والفتن وأطلق عني فيما حرم الله وكل يوم يتقلب في جرائم السمع والبصر لأنه يحب هذه الشهوات فهو يعلفها لكنه لو عمر قلبه بحب الله والله ما الكف قلبه إلا منا، فقلت له حبيب الماني تجلس دور هذه العلاقات المحررة عشانك تحب فلان صح؟ قالي وقلت والله أن في قلبك فراغ هذا الفراغ لا يملأه إلا حب الله أحب من شئت فلن يملأ هذا الفراغ ولا يليق بهذا الفراغ. إلا أن تحب الله جل جلاله جلال تأتي بهذه الشهوات وتأتي بهذه الفتن وعلاقات المحرمة والأشياء التي تسلح العين تراها ثم تقولني أحبها وأبغى أسعد بها فتسلح ذل أنت أخطأت الطريق الطريق الأوحد لأن تسعد وأن تغنم أن تحب الله فقلت له كيف أنت القرآن حتى القرآن لتعيش بهذه المحبة تعيش مع هذه القرآن بل من الأشياء التي تنال بها محبة الله تدبر هذا القرآن استدعاء هذا القرآن الاستشفاء بهذا القرآن العيش مع هذا القرآن فقد له أن أضربك أن تعيد أن تعيد وأن تكرر جزء من آية من سورة البقرة وهي هذه الآية آية 164 إلى آية 165 هذه آية يا والذين آمنوا سدوا حباً لله طبعاً دار بيني وبينت عن عبر الجوال فقل له أنت لن تحب الشهوات والبدة صح زاحم هذه الشهوات بحب الله حب الشهوات زاحم بحب الله أكنس هذه الشهوات وحبها من قلبك بحب الله أعظم مضاد حيوي تزاحم به هذه الغدرات والفجرات حب الله والله أيها الحب وهو على الجواه معي يعيد ويكرر هذه الآية والذين آمنوا أشد حبا لله أنتم تأملوها تأملوها والذين آمنوا أشد حبا لله فقلت له علامة وكان قال أقول لك شيء واتقول لي قال أقسم بالله أنه لا يستحق هذا الحب وهذا الاهتمام إلا الله جل جلاله نعم اسمع الله وسعد بالله فالذين آمنوا أشد حبا لله قل يا رب لا تبعدني عنك فإني أحبك وإن كنت أعصاك يا رب ليس في الوجود رب سواك فيدعى ليس في الكون إله غيرك فيرجع يا رب أنت ملاذي إذا ضاقت الحياة أنت ملجئي إذا انقطع الأمل يا رب لا أهلك وأنت رجائي يا رب ليس في الوجود رب سواك فيدعى يا رب يا رب يا, رب يا رب القلبي بحبك. عم القلبي بحبك. اذا اطلع الله على قلبك. وراك تتقرب اليه بهذه المحبة اعلم والله ان الله لنضيعك. لان الله يقول الحديث القدسي ومن تقرب الي شبرا. فقربت اليه بالله عليك. هذا الكريم الرحيم الجواد السلام المؤمن الكبير المتعالي الذي من تقرب إليه شبرا تقرب منه ذراعا ألا يحب ومن تقرب إليه ذراعا تقرب يقول الله ومن تقرب إليه ذراعا تقربت منه باع ألا يحب ومن أثني يمشي أثيوه ألا يحب فلا والله تنجلي المؤمن يحب دائما يتذكر عظمة الله فيحبها من هو هذا العظيم الذي وسع الخلائق علمه ولم يسع الناس غيره إذا كان الله جل دل جلاله من عظمته أنت تحبه لأنه عظيم له صفات الكمال والجلال والعظمة قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل لا تأخذه سنة ولا نوم لأنه عظيم فأحبه سبحانه وتعالى إن الله لا ينام نحن ننام لأننا ضعفاء والله قوي عزيز سبحانه وتعالى يقول الله في أعظم آية في كتاب الله افتتحا بأعذب كلمة وأحسن كلمة كلمة الله وهي آية الكرسي التي قال عنها صلى الله عليه وسلم وحق لهذه الآية أن تكون أعظم آية في كتاب الله قال صلى الله عليه وسلم عن هذه آية آية الكرسي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إن لها لسان وشفتين تقدس الملك عند سط العشر حق هذه الآية تكون أعظم آية في كتاب الله نحن نحبها لأنها أعظم آية لأن الله افتتحها بكلمة الله جل جلاله فيا الله ما أعدب الكلمة وما أحسن الاسم وما أجد المسرق فاستمع يا زمان هذا محب فاستمع يا زمان هذا محب يتلون سودة للظام سلوتي وحياتي تاهل بي وذاب قلبي لربي فهو حبي وسلوتي وحياتي اللهم عمر قلوبنا بحبك فليسال حالك وليسال حالي أيها المؤمن تاهل بي وذاب قلبي لربي فهو حبي وسلوتي وحياتي نعمي والحبة ما هذه عظمة؟ إن عظمة الله جل جل. آية الكرسي أي والحبة أعلم آية الله كتاب الله وافسدها الله بكلمة الله وسمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند شاق العرش وقال صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبرا أي بعد كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا أنيبود الله نحن نحب الله الذي أنزل هذه الآية نحب الله اللهم نسيدك إنا نسيدك أننا نحبك ونحب قربك ولا تبعدنا عنك يا أم أنت ملا أين نسيت أين نتب لا يتحملك إلا الله ولا يعلم معاناتك إلا الله ما لكم لا ترجون لله وقال ما لكم ما السبب قال نوح عليه الصلاة والسلام لقومي ما لكم تأمنوا ما لكم لا لله وقارا وقد خلق كن ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انطباقا وجعل كم والله جعل لكم الأرض بساطا، يتسلككم كل شيء يدلك على الله، حتى أنت, أنت من شق سمعك وبصرك، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ تذكر، من خلقك، من شق سمعك وبصرك، ألا يحب سبحانه وتعالى؟ بل تذكروا نعمة الله عليكم. صلاة أيها الحب إذا كنت تسمعني الآن فاعلم أن في العالم أكثر من سبعة عشر مليون أصم في العالم من فضلك على سبعة عشر مليون أصم ألا يحب فلا والله والذين آمنوا وشد حبا لله إذا كنت تتمتع مناظريك تقول لحصائت أن هناك في العالم أكثر من خمسة وأربعين مليون أعمى في العالم بالله عليك أيها الحبيب من فضلك وفضلني على أكثر من خمسة وأربعين مليون أعمى في العالم ألن وحب ولا والله والذين آمنوا وشدوا حبا لله تقول لحصائت أن هناك أكثر من ست دمية وخمسين مليون معاق في العالم من فضلني وفضلك ومتعك بالعافية وبحريتك ألا يحب بلا ولا ولا والله ما نحن فيه الآن هو من الله وما بكم من نعمة فمن الله وترك بعيد لكنك تستعين بقوي تراك فقير تستعين بغني فوالله لو ذهبت صحتك وبقي الله معك لك بك ولو ذهب شبابك وجاهك ومالك وذهب أحبتك وبقي الله معك لك بك الا تحب من هو مؤنس كل كل وحيد اليس الله يا مؤنس كل وحيد يا مأوى كل طريق أنا يحب بلو الله إنه الله جل جلاله حقا الله علينا والذين آمنوا أشدوا حبا لله ومن أسعده هناك في الجنة هناك تطمئن النفوس الجنة ليست هنا الراحة ليست هنا نحن في هذه الدنيا سنتعلم المعاناة والهموم والفقر والمرض والوحدة والقلق والغربة كل ألم في هذه الدنيا بل أن أبونا آدم عليه الصلاة والسلام كان في الجنة وهبط من الجنة إلى دار الأحزان أما هناك في الجنة يقول الله عنه ان انك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تبنى فيها ولا ترحى هنا تعلمنا الهموم ربانا لكننا نكسر حره هذه المعاناه بحب الله جلاله إذا كنت مكروبا قل يا الله إذا ضاقت عليك نفسك قل يا الله إذا طاف بك السقم قل يا الله إذا كنت تشعر بقسوة في قلبك قل يا الله تكثر الظلم تعم الخطوب تفس الخلوب لكن أين الله وهو معكم أينما كنتم فنحبه والله لا نخاف ولا نقلق أتدرون لماذا؟ لأن الله جل جلاله يقول فمن يؤمن بربه فلا يخاف أبشري يا الحبيب ولا تيأس فالمستقبل لك ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إطمئنهم بهذا رب أحبه وأنسبه. لا تخلقون على أرزاقكم فالرزاق هو الله فتمحبون لأنه الرزاق حتى أن الله جل جلاله يقول وكأي من دابة لا تحمل رزقها كثير من الدواب والأنعام لا تحمل رزقها أصلا ولا تفكر بي أصلا ولا عندها حافظات وخلجات تحفظ هذه الأطعمة والأرزاق ولا تفكر أصلافها ولا تحمل هم رزقها لماذا؟ لأن الله هو الرزاق لكن نحن نقلق وننزع ويحزننا الشيطان وكما قال الله جل جلاله عن الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بطاق توكل عليه لأنك تحبه إيه يا ربي أنا أحبه لأني أشق في عطائك لأنك أنت الرزاق لا أقلق وأنت ربي كيف أقلق على رزقي وعلى مستقبل أبنائي وأنت الرزاق جاء رجل إلى الإمام محمد قال يا إمام مني أخاف ذلانا قال والله ما خفته إلا لمرض في قلبك والله لو خفته أحبت أحدا قد واللي يحب الله ما يخافصه ولا يقلق ومن خوفك وأقلقك وأزعجك وهددك بمن هو أقل من الله لا تعطي وجه يعني لأنه خوفك بمن هو أقل من الله أليس الله يقول أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه وَمَنْ يُغْلِرِ الله فَمَا لَهُ مِنْ عَدَى وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِرٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي اِرْتِقَامِ فلا تقرأ وهؤون عليك وتأملوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أقوام أفئدتهم كأفئدة الطير لماذا أفيدهم كأفيده الطير؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا ما معنى تغدو خماصا جيع وتعود بطان تغدو خماصا بالصباح هل الطير لا يدري أين يسير والله لا يدري أين يسير لكن الله يسيره ويطعمه بالله من أطعم طيرا ألا يطعم مؤمنا يخافه ويحبه بالله من أطعم طيرا ألا يعطيك ويكفيك ويويك فلا والله أنت تحبه كم يزاك إذا كان الله لا ينسى من عصاه فكيف بمن أطعمه نعم والذين آمنوا أسد حبا لله فلا تقلق على مستقبلك، استغل بالله أحبك أضعه كن معه ليكن معك سبحانه وتعالى نحن أيها الأحبة نستشعر والله السعادة ونحن نتكلم عن الله الآن نشرط بسكينة والله هذه السكينة هذه الطمانينة هذا الهدوء وهذا الوقار من الله لأن الله يقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم اللهم سنة أبشر وأمن ويولا حب من هو غياث من لا غياث له إنه الله فنحب نحب جل جلال يا غياث من لا غياث له يا سند من لا سند له يا عز من لا عز له إذا أردت العزة الحقيقية فاتش عنها في هذا القرآن الذي جاء بالتعريف بالله الذي نحبه جل جلاله أليس الله يقول من كان يريد العزة من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والذين يبكرون السيئات لهم عذابه شديد وتر الف الكفي مواخر لتبتغو من ظل ولا عليكم تسكون يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل سخر الشمس والقمر. Let me. وكآبة وإني لا أدعوه في هذه الساعة أن يعود إلى الله من جديد وأن يأنس بالله وأن يسعد في هذه اللحظات إن الشيء الذي يشغل قلبه هو الذي سيختم لك به إن الشيء الذي يشغل قلبك هو الذي سيختم لك به فإذا استغلت القلوب بالله ختم الله لها بخاتمة السعادة حين يحن موعد سفرك إلى الآخرة وتنتهي مدة قامتك بالدنيا لا يخلو لك الله جل جلاله فيلهمك في الله أن تقول عند خروج روحك لا إله إلا الله لأن لا إله إلا ما عشت معها وسعدت بها وأحببت كلمة التوحيد لا إله إلا الله إذا أصبحت يخض التوحيد حيّاً في قلبك كيف يخلو لك الله جل جلاله الله يربط على قلبك ويسليك بما في قلبك من إيمان وتوكل وأنس بالله سبحانه وتعالى من يعانى المريض من بعد سقم إنه الله وقنوط من طب المستشفيات من يسل النفوس بالصبر لما تبتلى بالنوازل القاسمات من يغيث القلوب مما دهاها من يغيث القلوب مما دهاها منهموما بائسات جاثمات إنه الله جل جلاله وتأملوا لكلام المقيم رحمه الله تأملوا بقلوبكم يقول إن من عرف الله إن من عرف الله أحبه ولا يود ومن أحبه انكشف عن قلبه الهموم وعمر قلبه بالسرور والأفراح وأقبلت عليه مفود التهاني والبشائر من كل جانب فإنه لا حزن مع الله فإنه لا حزن مع الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه لخليله أبي بكر رضي الله عنه وهما في الغالة يقول أبو بكر يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرأى الذي يحب الله يثق فيه الذي يحب الله يحسن ظنه بربه فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا نعم لا تحزن إن الله معنا فلا بد للليل أن ينجني لا تحزن فإنه لا حزن مع الله إنما الحزن إنما الحزن إنما الحزن لمن فاته الله إنما الحزن لمن فاته الله جد جدًا هذا السؤال للمكاشرة للمصالحة فأنت وأنا الناس بنفسك أنت أعرف الناس بنفسك أنت أعرف الناس بقلبك أنت أعرف الناس بخلواتك السؤال ما الذي بينك وبين الله ما الذي بينك وبين الله إذا كان بينك وبين الله حب وتبتل وانقطاع ودمعات وإخبات وتبنل فأبشر قال صلى الله عليه وسلم شبعكم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله والمتأملين الحب في هؤلاء السبعة صدقوني ما هم فيه إلا حب الله جل جلاله حب الله يقودهم من الطعاعة إلى المبادرات إلى المسارعات إلى المسابقة شاب نشأ بطاعة الله فما نشأ بطاعة الله إلا وإنه ذا قطعم الإيمان وأحب الله وألس بالله ورجل دعتهم رأة ذات منسب وجمال فقال إني أخاف الله الذي يخاف الله أيها الحب يؤمنه الله ويسعده ويظله في ظن يوم نظل إلاه ومن ضمن هؤلاء السبعة ورجلهم ذكر الله خالياً تفاضت عنا ذكر الله، تذكر الله، استشعر عظمة الله، تذكر هذا الحبيب، حبيب العابدين وحبيب التائبين، فدمعت عينه تلك الدمعة البكر الرقاقة أخرجها الله جل جلاله لتلامسه وتناكه. قال عنها صلى الله عليه وسلم من خرج من عينه قد رأس الذبابة من خشية الله حرم الله وجهه على الأرض نعم الله والذين آمنوا أشد حبا لله جلاله لا يضيع عمل عام فيحبونه والمؤمنون يعلمون أن الله لا يخيب أمل عابل لأنهم عاشوا بحب الله بالصدق في هذه المحبة كما قال ابن رحمه الله وكلما كان العبد حسن الظن حسن الظجاء صادق التوكل فإن الله لا يخيب أمله البندة صدق التوكل صدق المحبة العيش مع الله بهذا العمل القلبي محبة الله جل جلاله دائما اسأل الله أن أرجوكك حبه اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني لأحبه قلها أيها العبيب أرجوك أن تنح على الله بهذا الدعاء وأن تقول اللهم عمر قلبي بحبك اللهم عمر قلبي بحبك اللهم عمر قلبي بحبك فإذا حبك الله لا يتسأل عن تلك الفتوحات وتلك العطيات وتلك النفحات وتلك الرحمات لأنه جل جلاله بيده أمر كله سبحانه وتعالى فإذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك وإذا نلت محبة الله فماذا فقدت والله لم تفقد جيد ولو خسرت الناس كلهم لأجل الله فأنت والله رابح وإذا غابت عنك محبة الله فماذا وجدت وهناك أيها الحب آثار مترتبة على محبة الله لك فرى الله إذا أحبك منحك السكينة والسعادة فلوس ترى الله إذا أحبك منحك الحكمة والهدوء ترى الله إذا أحبك سبحانه وتعالى صرفت عن الشهوات وعن الفتن قد تكون بعض الشهوات خريبة ومهيئة لكن تجد أن الله يصرفك عنها لأنه أحبك سبحانه وتعالى الله جل جلاله إذا حبك منحك الرضا والتسليم والانقيادة كما يقول سعد بن أبي وقاص تأملوا هؤلاء الذين أحبوا الله هؤلاء الذين قذفوا الله في, في قلوبهم الرضا والتسليم سعد بن أبي وقاص أيها الأحبة كان مستجاب الدعوة رضي الله عنه وارضا وكان الصحابة يتلمسون بركة دعائه فأراد الله جل جلاله أن يمتحن ففقد بصره فقال الصحابة يا شعف لماذا لا تدعو الله جل جلاله أن يعيد لك بصرك بالله عليكم تأمر فيها الجواب لمن أحبه الله ومن ومنحه الرضا قال والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لقضاء الله وقدره أحب إلي المصري تأملتم جنة الرضا التي خذفها الله في قلوب هؤلاء الذين أحبوا الله وأحبهم الله يحبهم ويحبون البعض يتزخف ويا رب ليشوا سويت ليش هذه البلاء والسوات يا ربي أنت عبد الله ما لك شغل أنت تمشي وتسير تحت تدبير الله وما أنت فيه الآن من بلاء ولا محنة ولا كرب ولا فقر الله ما يخبأ عليه شيء قادر يعيثك وقادر يعطيك لكن خيرة الله الآن وفي كل الظروف والأحوال خيرة الله لك خير والله يعلم وأنتم لا تعلم. ما تعيش في هذه المعاني العلم؟ إذا أحببنا الله يحبهم ويحبونه. هذه السكينة التي إذا أحبك الله كما سمعتم منحك حق السكينة. هذه السكينة ينحبها. سعد بها من؟ ذنون. يونس بن متابي ظلمات الثلاث سعد بها الله ماذا قال قال الله وذنون إذ ذهبا واضبا فظن أن لن عليه زايا. فيتبسمون من جديد ويعلمون أنه لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم فيرضون بخسمة الله ويقنعون بعضاء الله الله